112. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 114. إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون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 114. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 115. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم 114. فاتقوا الله وأقيعون 115. إن الله ربي وربكم فاعبدوه 116. هذا صراط مستقيم 117. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 112. فعلى نَحْنُ نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون 113. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين 114. ومكر الله 112. والله خير الماكرين 113. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 117. الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 118. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم قلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 117. الحق من ربك فلا تكن من الممترين 118. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساء كُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلُ نَتَ على عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إلا الله وَإِنَّ الله لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنَّ تولوا فإن الله عليم بالمُفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا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 إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 114. لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 115. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 116. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أول الناس إلى رحمة الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين والدقة. 119. من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 110. يا أهل الكتاب لم بآيات الله وأنتم تشهدون يا الَّذِينَ يَقُولُونَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا وَمَا نَحْنُ بِمُكَذِّبِينَ وَقَالَت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَهُنَّ عَذَابٌ 111. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو